من الله الرحمن الرحيم والصفات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحدة رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. إنا زينا السماء الدنيا بزينة للكواكب إنا زينا السماء الدنيا بزينة للكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون إلى الملائِ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحوره ولهم عذاب واصبَ إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طيل لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين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 وعندهم قاصرات الطرفين، وعندهم قاصرات الطرفين، كأنه نبيض مكنون، فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قال قائلٌ منهم إن كان لي قرين قال قائلٌ منهم إن كان لي قرين يقول انك لمن المصدقين فاذا متنا وكنا ترابا وعظاما انا لمدينون قال هل انتم مطلعون فطلع فرااه في سوائر الجحيم قَالَتْ الله إن كُنْتَ تُرْدِينِ ولولا نعمة ربي لن من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا له الفوز العظيم إننا ذا له الفوز العظيم لمثل هذا، لمثل هذا، فاليعمل العاملون، أذلك خير نزلا أذلك خير نزلاء، أم شجرة الزقوم، أم شجرة الزقوم؟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 إنهم لا منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم فإنهم لا منها فما منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم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 أَذُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَا نَعْمَلُ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 إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ وَإِنَّ مِنْ شِيَعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ وَإِنَّ مِنَ الشِّيعَةِ لَإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبُّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ أَإِذْ كَانَ آلهَةٌ دونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ أَإِذْ كَانَ آلهَةٌ دونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ فَمَا ظَنُّكُم بِرَبِّ الْعَالَمِينَ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 فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعِيَ قَالَ يَا بُنِيَ إِنِّي أَرَى فِي الْمَلَامِ إِنِّي أَذْبَحُ فَانْظُرْ مَا ذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمِرْ سَتَجْدُنِ إِنَّا شَأَنَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ فَلَم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 العالم لنفسه مبين ولقد مننا على موسى وهارون ونديناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانواهم الغالبين وأتيناهم الكتاب المستبين وهديناهم الصراط المستقيم.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 مِنِينَ وَإِنَّ لُوطًا مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ نَادَىٰ إِلَىٰ أَهْلِهِ أُمَمًا إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ثم دمّرَنَ الآخرين، وإِنَّكُم لَتَمُرُّونَ عليهم مُصْبِحينَ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبْقَى إلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَظِينَ فَلْتَقْمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِينَ فَلَوْلا وكان من المسبهين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وارسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفتهم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 جعل بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين فأيمكن وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صالح نجحين وما منا إلا له مقام معلوم وما منا إلا له مقام معلوم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 لهم الغالبون فتولّعهم حتّى حين وابصِرهم فسوا فيبصِرون أَفَبِعذابِنَا يَستعجلونْ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَأَصْبَحُ الْمُذَرِينَ وَتَوَلَّعَنَّهُمْ حَتّى حين وَابْصِرْ فَسَوْفَ يُبَصِّرُونَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ